اناس يتطهرون فانجيناه إلا الا امراته قدرناها من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين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 أمن خلق السماوات وَالْأَرْضَ وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بَهْجَةٍ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 أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرياح بُشْرًا بَيْنَ يدي رَحْمَتِهِ أَإِلَاهُمَّ عَ اللَّهُ تَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ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 قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون فلدارك علمهم في الْآخِرَةِ بل هم في شك منها بل هم منها عمون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 وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تُسْمِعُ إلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا دَهُمْ دَابَّةً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 وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوهُ دَاخِرِينَ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 من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون الا ما كنتم تعملون انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرْت ان اكون من المسلمين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 وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم 126. طاسيم تلك آيات الكتاب المبين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 إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَى فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شيعا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً منهم يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ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 فاستغافه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان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 قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد تَقْتُلَنِي تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس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 118. حتى الرعاء وأبونا شيخ كبير 119. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير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 ما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت احداهما يا أبت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين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 قُرِنَ رَأَى نَسْتُ نَرَى قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوٌّ إِنِّي أَنَّسْتُ نارا قَالَ لِأَهْلِهِمْ إِنِّي آنست نارا لعلي آتيكم 119. ومنها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون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 وأن أَلْقِ عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين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 وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا ينصرون وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هم من الْمَقْبُوحِينَ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 وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين 110. ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر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 فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أُوتِيَ مثل ما أُوتِيَ موسى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوْتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرًا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتْتُوا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 وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إِنَّا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنه السيئة ومما رزقناهم ينفقون وَإِذَا سَمِعُوا اللغو أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نبتغي الْجَاهِلِينَ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك متخطف من أرضنا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 وَكَمْ أَهْلَكْنَا من قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تسكن مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِفِينَ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 126. فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون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 فاما من تاب وَآمَنَ وعمل صَالِحًا فعسى ان يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره سبحان الله وتعالى عما يشركون فربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون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 119. سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون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 ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز مَا إن مفاتحه لتنوء بِالْعُصْبَةِ أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح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 أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ من قبله مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ منه قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ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 وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثواب اللَّهِ خَيْرٌ لمن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يلقاها هَا إِلَّا الصَّابِرُونَ فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين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 ان الذي فرض عليك القران لرادك الى ما عاد قل ربي اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحبة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين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 كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم ألف أحسب الناس أي اتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتْ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 Wanneer de mensen zeggen: "We geloven in Allah, en als er een kwaad wordt gedaan tegen الاَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خطاياكم وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا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 إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَئِسُوا من رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذريته النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ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 تون في ناديك المكرف ما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب صرني على القوم المفسدين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 وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين أكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين فقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين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 خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين 110. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <أتل> ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر